الله عليكم ما حكم إسbal الثياب وهل ورد حديث أنه ينقص أجر الصلاة إسbal الثياب وتجاوز الحد الممنوع شرعا يضر جميع الأعمال الصالحة يضعف إيمان الشخص فبضعف إيمان الإنسان تضعف آثاء أعماله واحتلف العلماء فيه إذا كانت ثمبون زائد عن الحد هل صلاته صحيحة أو لا وهل صهارته ذاكية ينبغي للمسلم أن يكون حريصا في أمور حياته مراقبا لها والنفس أمارة بالسوء والتماس الرخص ينبغي للمؤمن أن يحرص على الابتعاد عنها